أو باللّه من الشيطان الرجيم. بسم الله. وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا يُحَاسِّبُكُمْ فيغفر لمن يشاء فيغفر لمن يشاء Yeah. Uh -huh. Cool. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال والله سَمِعْنَا ما و اطعناك ربنا فما ربنا لا سِنَا او اخط رب رَبَّنَا وَلَا هَتُ حَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْطُ صدق الله